بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما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 فإذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أن أمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَالُوهُمْ إِلَى الشَّاعِطِينَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَضْعَفُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَرَأَى الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ مِنَ الْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَحَاوِلَهُ ذهب اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ قَصِيمٌ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجعلون أصابع في أذانهم من الصواعق حذر الموت، اللهم احيط من الكافرين. يكاد المرق يخطف بالصرام كلما أضرارا لهم شوفين، وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله نذهب بالسمع وابصاره ولو شاء الله نذهب بالسمع وابصاره إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون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 وإن كنتم في عم مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شعداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقولها الناس لحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من سمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا منه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يطلب مسلا ما بعوضة فما فوقا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ما أراد الله بهذا مسلا يضل به كثيرا ويأذي به كثيرا ما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك الخاسرون كيف تكفرون بالله وكونتم أمواتا فحيكم ثم يمدكم ثم يحيكم ثم إن ترجعون هو الذي خلقكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فصوّر الناس عسماوات وهو بكل شيء عليم وإن قال رب علماء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 ثم عرضهم على الملائكة فقالوا انبئوني بأسماء هؤلاء فقال انبئون لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم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 يا بني إصرائي لنكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بمن زلتم لما معكم ولا تكونوا أول كافر به بآياتي سمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالماطن وتبدوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والكعوم الراكعين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 يا بني إسرائيل أكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا أو أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَغَضَبَتْ ٱلصَّاعِقَةُ أَن تُمْطِرُوا ثُمَّ نَسْأَلُكُم بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلغَمَ وَغَمَسَّنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كلوا من طيبات ما ردخناكم وظلمونها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واذقلوا ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رعدا واذقلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا للزمن السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نظر بعصاب حجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل ناس نشربهم كله واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين قَالَ قَوْلُتُ يَا مُوسَىٰ لن نَصْبِرُ عَلَىٰ طَالٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ ربك مِمَّا تُنْذِرُ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يُخْرِجَنَا مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بَطْنِهَا وَالْقَصَائِبِ يَأْفُونَ يَا رَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَرَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الَّذِي بالذي هُوَ اهبطوا مصرهم فإن لكم أسألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بمعصوا وكانوا يعتدون اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالَّذِيْنَ هادُوْنَ النَّصَارٰى اِنَّمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ الصّٰلِحٰتَ فَلَهُمْ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ وَاِذْ قُلْنَا يَا مَسَّعَكُمْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ فِرْعَوْنَ اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا ما فيه وَأَقْرِئْ ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَالَّذِينَ ظَلَمُوا هُمْ رِزْقُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَهَا وما عزة للمتقين. وَإِذْ قَالُوا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُم أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّقِينَا بِحُذُوهَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شبه علينا وإنما إن شاء الله لم هتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرس مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادأرات فيها الله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُتِلَ النَّضْرُ بِمَا عَذِبَ يكَذَلِكَ يُحِلُّ لَهُمُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ من مِّن ذلك ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ منه وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله وما الله بغافر عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه, ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أمي ولا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به سمنا قليلا ويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معجودا قل اتغلتم من يخلف الله عادا أن تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا أعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون وإذ أخذنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذل القربى واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الله قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِلَّا خَضْنَا مِنْ لا لَا تَصْفِكُونَ ذِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن تُمَا وَلَا إِتَّخْذُونَ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم مِن كُم دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم وَالْعُدْوَانِ وإن أتوكم مسارا تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ومن يفعل ذلك منكم لا خزهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومالله بغافل عما تعملون هؤلاء هاك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم نذار ولا هم ينصرون ولقد أتينا موسى القدام وقفينا من بعده بالرسول غاتينا واتينا عيسى ابن مريم الفجينة فيجينا أو بروح القدس أفاكلما جاءكم رسول بما لا تهون وَسُوقُوا اسْتَكْبَارَهُمْ فَتَزَارَعُوا كَزَرَعَةٍ مُّزَارِعِينَ تَحْرُثُهَا وَمَرِيقًا تَقتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا أُغْلِيَتْ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ مِنْ كُفْرٍ كتاب من وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ لما عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ كَانُوا مِن يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فلما جاءهم ما يعرفوا كفروا به فلعنة الله الكافرين بئس ما اشتغوا فيه عنفسهم ومن يرفعوا مما أنزل الله بغينا ينزل الله مِنْ فَضْلِهِ من مَن على مِنْ عِبَادِهِ من عباده فباعوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا أَقِيلَ لَهُمْ أَبْنُو بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَقَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا فَرَأَى فَهُوَ الْحَقُّ صَدِيقًا لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلَمَّا تَأْكُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالمينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خلنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا واصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن لكم الدار الآخرة عند الله قال استمندوا الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا لما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين <تصفيق> وَلَذَلِكَ لَهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَعَمَّرُوا اللَّهُ بِصِيرُهُمْ مِمَّا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وهدى وبشرى وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الله دَخِيلِينَ الكافرين أَبَدًا ۚ كَمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ أبى كلما عاهدوا عاد النبلاء فريق منهم بالأكثرهم لا يؤمنون ولم أجد أه مرسولا من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورك أنهم لا يعلمون والتبع ما تترشى عادين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 فما هم بطارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ماله في الآخرة من خلاقه وللئس ما شروا لو كانوا يعلمون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 تلك أمانيون قمات مرهانكم كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محصن فله وجه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهو ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهو على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم مننا وساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدقلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزر ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللا المشدق والمغرب فأين ما تولوا فذن رجل الله إن الله واسع عليم فقالوا اتخذوا الله لذانا سبحانه من لهما في السماوات والأرض كله قانتون بذيعوا السماوات والأرض وإذا قضاء أمرا فإنما يقولوا لو كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتينا آية كذلك قول الذين من قبلهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بينا الآيات للقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيره نذيرا ولا ترسل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعك أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما من الله من ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يدرونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر بي فأولئك الخاسرون يا بني إسرائيل اكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفى هم ولا هم ينصرون وإذ كلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قالوا من زرية قال لا ينال عهد الظالمين وإذ البيت مثابة للناس وأمنها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع والسجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات المناون من أم الله واليوم الآخر قال ومن كفر فهم قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعي ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وتب علينا, وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَقَدَّرْتَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا رِزْقًا وَأَعْتَدْتَ لَنَا إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربنا العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ياقوب يا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مصريون أم كنتم شعجاء إذ حضر الموت إن قال إذ بني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إليك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله الهاما واحدا ونحن مسلمون تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنهودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا وآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباط وما أوتي موسى وويسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فَإِنَّ آمنوا بمسلم ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع عليم صبغة الله أحسن من الله صبغة ونحن لو عابدون قل تحاجوننا في الله وهو وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا مرودا أو نصارا قل أنتم أعلموا من الله ومن أظلم مما انكذوا شهادة عندهم من, من الله ومن الله غافل عما تعملون إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنَعْمَلُ صَالِحًا فَلَا يَخَافُونَ تَأْخِيرًا وَلَا سَيَقُولُ الصُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا سَمِعْنَا وَمَا قل لله المشرق والمغرب يَشَاءُ من يشاء إلى صراط مستقيم أُمَّةً جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا وما جعلنا القبلة التي كنت عَلَيْهَا كنت لِنَعْلَمَ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ممن ينقلب على وإن كانت لكم إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليظلم عيما ان الله بالناس ربون رحيم ادنوا تقلبوا ذلك بالسماء فلنولين نذر قنته ترضا فولوا لك الشطر المسري الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم الشطرا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْرِفُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن ربهم وما الله اللَّهُ بِغَافِلٍ يعملون يَعْمَلُونَ وَلَنَتَأْتِيَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بعض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 تريين صدق الله العظيم اللهم اشفع لي بـ بسم الله الرحمن الرحيم ولكم من وموليها فاستبق الخيرات إن باتكم. يأذبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسج الحرام وإن أولى من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسج الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ي يكونَ للن عكم خج إن الذي ظلم منهم فَلا تخش مخشون وَع ثمني عمل عيك وَعلكم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 ولا تقولوا لمن يختر في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم لشيء من الخوف والجوء ونقص من الأموال والأنفس والسمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم سهوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بما ومن تقوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يرتمون ما أنزلنا من الوجينات والهدى من بعد ما وجناه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الناعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرفي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّبُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحَيُّ الْلَهِ إلا, إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينفعها بالأرض بعد موتها ووز من كل الدبة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والأرض لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله الشديد العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا من الذين اتمعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين ادعوا أن لنا قرطوبا تبرأ من كما تبرأ من لذلك يريهم الله أعمارهم حسرات عليه وما هم من النار يا أيها الصبر مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا الشيطان ان مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم انتبهوا ما أنزل الله قالوا بل نتبهوا رفينا عليه آراءنا لو كان آراءهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمس الذي ينعقوا ما لا يصفوا وَنَذَاءَ صُمٌ بَصُمٌ وَعُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تعبدون. إنا حول الله وعليكم الماء تتدور ولحم الخنزير وما أهله إلا من الطوب غير العاد ولا عالم فلا اسمع له إن الله غفور رحيم إن الذين يرتدون ما أنزل الله من الكتاب ويشربون من سمن قليلة ولا يكما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمون الله يوم القيامة ولا يزكيم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة منه ذاو العذاب بالمغفرة فما أصبر مع النار ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق وإن الذي نختلقه في الكتاب في شقاكم بعيد ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشق ولمغرب لكن البر من عابنا بالله الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المعنى على حبه ذا القرب وليتها والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقابة وقال الصلاة وآت الزكاة والموفون بعد المزاعة والصابرين في البأساء والضروحين البأس أولئك الذين صدقون أولئك المتقون يا أيها الذين آمنوا كدما عليكم القصاص في الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه الشعمون فاتبعهم بالمعروف أداء إلهي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يتداب على ذلك فلو أداء أليم ولكن القصاص لعلكم تتقون اتبع <تبقى> عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً والصية الواردين ونقربين بالمحروف حقنا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسم على الذين يودلونه إن الله سمي وليم ومن خاف من موصن جنفاً أو اسماً فأصلح بينهم ولا يتم عليه إن الله رفو رحيم يا أيها الذين وكما كنتم عليكم الصيام وكما كنتم من قبلكم لعلكم تتقون أياما مع دولات فمن كان منكم ريضا أو ألا سبل فأدتهم من أيام من أخر وعلى الذين التي يكونوا فينية طعام مسكين فمن تطوى خير تصوم خير لكم من تعلمون الشعر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وذل للناس من الهدى والفقار فمن شهد منكم الشعر فليصومه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر نريد <تصفيق> الله بكم الجسر ولا نريد بكم العسر ولا تكملوا العدة ولا الله على ما أداكم ولعلكم تشكرون وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحلّاكم ليلة الصيام الوفس وإلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتابع عليكم مع فالآن راشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبني لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تموا الصيام إلى الليل ولا تراشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته الناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم من بعضها وتذو بها إلى الحب كامل فريقا من أموال الناس بالإسم أنتم تعلمون يسألواك عنا الذي قل يغطيت للناس الحج ميسر برب أن تأت الموت من ظهور عرقة إن البر من التقاء تأتي الموت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله على يحب المعتدين واختلهم حيث تقفتموا واخرجهم من حيث أخرجوكم والفتنة وأشهدتم منه ولا تقاتلهم عند المسلح حرامة يقاتلوكم في فإن قاتلوكم فاختلهم كذات جزاء الكافرين فإن انتوفم غَفُورٌ رَحِيمٌ رحيم وأقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتوفم لا لا الشعر الحرام بالشعر الحرام والحرمات قصاص فمن يعتذ عليكم فأعتذ عليهم إسلم عليكم واتقوا الله معلم وإنه هو المتقين متقين وأنفقوا في سبيل الله واترقوا بأيديكم من التاركة وأحسنوا إن الله يحب المحسن وأتموا الحج وعمرة لله فإن فما فأستيسروا من الحدي ولا تحليقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي ومحل الله فمن كان منكم مريض أو به يزم رؤسي ففدية من الصياب أو صدقة أو فإذا أنتم فمن تمتع بلمرد الحج فما استيسر من الحدي فأن لم يفصل سلاسة أيام في الحج وسلعت إذا رجعتم تلك عشرة ذلك لمن لم يكن حاضر المسي الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب معلومات فمن فرض فيهن الحج فنا رفس ولا فسوق ولا جنال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزول فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عفات فاسكروا الله عند المشر الحرام واذكروا كما أداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم في ضمن فَاضَ النَّاسُ الناس واستغفروا الله إن الله غفور رَحِيمٌ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 وإذا تولى سعاف الأرض ليفسن فيها ويهلك الحرص والنسلق الله لا يحب الفساد وَإِذَا أُعْطِيَ لَهُ التَّقْوَى غَلَّطُوا عِزَّةَ الْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَمْ ومن الناس وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتَوَاةٍ اللَّهُ بَوَاطِلَ إِنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ مِّنَ الْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفُسُ فِي السَّلْمِ كَفَتَّاً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ رَكْمٌ عَظِيمٌ البات ف العالم اللَّهَ الله حَكِيمٌ حكيم هل ينظرون إ عن يأتيهم الله في ص الغم والمل إك تو وَإِلَى الأمر تُرْجَعُ الله الأمور؟ سَلَبَ لِي صُرَائِبَكَ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ مِعَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَتُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زَنِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا رِسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ تَطَوَّفُوا بَعْضُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَ كان الناس أمة واحدة فبعص الله النبيين والشرين ومنذرين وأنزم عمر الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اخترقوا فيه وما خلق فيه إلا الذين اغتقوا من بعد ما جاءتهم الوجينات باغيا بينهم فهذا الله الَّذِينَ آمَنُوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه والله يعد من يشاء إلى صراط أَمْ حَسِلْتُمْ أَمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَى الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتُمْ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُونَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُوا اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبًا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا قول ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله بيعلم وما تفعلون من خير فإن الله بيعلم كتم عليكم القتال ووكله لكم عسى أن تقرأوا شيئا وخير لكم عسى أن تحبو شيء وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قَتْلٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أكبر عند الله اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ومن يرتد منكم عن ديني فيوتهم وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك اصحى النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخضر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ما لا ينفقون قل لعفوك للك يبين الله لكم العيات تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتابعك الإسلاح لهم خير وإنت خالطون فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح وَرَاشَا اللَّهُ لَا أَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعجبتكم. ولا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى ولا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ولا يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمروة بإذنه ويبيج ما يأتي الناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن محيط قل أذن في الفعز النساء في المحيط ولا تقربون ويسألونك عن محيط أذن النساء في المحيط ولا تقربون حتى يطرون فَإِلَّا تَطْهَّرْ مَنْ أَتُوْهُمْ مِنْ حَيْثَ مَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَطَوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْصًا لَكُمْ فَعَدُوُّ فَعَدُوهُ حَرْصًا كُمَا نَشِيتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَتَابُ اللَّهُ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا الْمُؤْمِنِينَ ولا تجر الله أرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله السميع معليم لا يؤاخذكم الله من له في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يغلون من نسائهم ترقص ورعة فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله السميون عليم والمطلقات إذا ربصنا بأنفسنا ثلاثة قروة ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله فيه أرحامهن إن كن مئن بالله واليوم الآخر حق في ولا الذي وللرجال عليهم درجته الله عزيز حكيم مرة مرتا فإمساكم بمعروف أو تصليح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف لا يقيم حدود الله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 وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَعَلَى قَوْمٍ وَإِذَا فَجَاءَتْهُمْ النَّسَاءُ أَخْبَرْنَ عَنْ دَرُنَّ فَهُمْ بِمَعْرُوفٍ مَعْرُوفٌ وَصَرَّحُوا لَا تُمْسِكُونَ النِّطَاقَ الَّتِي تَعْتَدُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَاتَّقُوا آيَاتِ اللَّهِ وَزَكُوهُ نِعْمَتَ أتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا أطلقتم النساء فما لو ما جرهم فلا تعضرون أن ينتحن أزواجهم إذا تراضوا لنم المعروف ذلك يواصبه ما من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وال والد يطنا اوولهم حوللي تعملين من أراض ي يتم الوضاح قال المولود اللورز منوكسب هنا بمارووف لا نفس إلا وسع لا تضار والد ثمولدها ولا موود الله ببلد واررس م مزار فن رااد في الصاللا عن ترا من هو وتشور فلااجنا حريما. وإن أردت من تسترضعوا أولادكم فلا جنا عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون فصير والذين يترفون منكم ويذرون أزواجين تربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشرة فإذا بلون أجلهم فنأتنا عليكم فيما يفعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير ولا تجعلوا عليكم فيما حرطت ورطم من خطبه النساء واكنتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرون ان ولاكم لا تواعدون نسرون ان انتقوا قول المعروف ولا تعظموا اخره النكاح حتى يبلغ الكتاب اذلا ونعلم وان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا وعلم أن الله غفور حليم لا لأدنى عليكم إن طلقتم من السامة لم تمسوهن وتفرضونهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدروا عن المغتن قدروا متاعا من المعروف عقا للمحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم إن يعفون أو يعفوا الذي بيده أو يعفو الذي بين أقدة مكاح وأن تعفو أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصنوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قرتين فإن خفتم فرجارا أو ركمانا فإن خفتم أو ركمانا فإذا أمنتم فاسقروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وسية لأزواج متاع للحول غير إخراج فإن أخرجنا فلا دناح عليكم فيما فعلنا فيه أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم أجاتي لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهو ألوف حذر الموت فَقَالَ لَهُمُ الله موتوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إن الله لَذُو فَضْلٍ على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاضلوا في سبيل الله واعلموه أن الله السميع عليك ما أن الذي يقلع الله قلما حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويرسط وإليه ترجعون ألم ترين الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي له مبعث لنا ملكا في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فما كتم عليهم القتال إلا قنيرا منهم والله عليم بالصالحين وقال لهم نبيهم إن الله قد عصلكم طاروا ملكا قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى من المال قال إن الله اصطفاه وعليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله مبتم القوم من والله واسع عليم وقال له النبي من آية أن أتيكم التاغوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل تحمله الملائكة إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصلت عروت بالجنود قال إن الله مبدليكم بنهاره وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ وَالشَّارِبُونَ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَارُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ وَلَمَّا بَرَزُوا لجار وتوجنوا ليقالوا ربنا أفرغ علينا الصبر ونصب الأقدامنا ونصرنا لقوم الفكابرين فحزمهم من الذين قصروا وجنوا ثم أتى الله المركب الحكمة وعلمههم مما يشاء الأرض ولكن على العالمين تلك الله نتلوها عليك من حق وإنك لمن المرسلين تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات ويدناه بروح القدس ولو شاء اللهم اختتر الذين من بعد, من بعد ما جاءتم البينات ولكن يختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اختلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن أتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لهم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع الكرسيه السماوات بأرض ولا يؤده وحفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يلفر من طهوت ويحمل الله فقد استمسك بالعروة الوسطى عالم الله سبحانه عليه. الله ألي الذي آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات مولئك أصحاهم معلوم فيها خالدون ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتى الله الملك إذا قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي ويميت قال إبراهيم فإن الله أدم الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهد الذي كفروا الله لا يهد القوم الصالحين أو كالذي مر على قرية وهي خابت على أوروشها قال أنا يحييها ذهب له بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعك عجدا للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نجسوها رحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ قَالَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهَلْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ فَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا ولا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قاوم معروف ومغفرة خير من صلقة يطبعها أذن والله غني حليم يا جهل زلاط تمترو صدقات من المني والأذك الذي ينفق ما لا الناس ولا يقمر بالله اليوم الآخر أما سلمكما سلم الصفا نعائت راوم فأصابه وابن فدرته الصلاة لا يقدرون على شيء مما كسم ولا الله لا القوم الكافرين ومسر الذين ينفقون أنواعهم اكتواء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كما ذا جنة من ربوتنا الصمام عابل فآت فإن لم يصنعوا أبن فطلوا والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة نخيل وأعلاق تجري من تحت الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله زرية ضعف ماء فأصابها إصار نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضرة والله آسر عليم يؤتل حكمة من يشاء ومن يؤتل حكمة فقد أوجي خير كثيرا وما يذكر إلا أولونا الباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من هذر فإن الله يعلم وما للصالمين من أنصار إنتم من الصيقات فنعم أيضا تخفوها وترتم الفقراء فهو خير لكم يكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير ليس عليكم زمان ولكن الله يري من يشاء وما تنفقون من خير من أنفسكم ما تنفقون إلا أرضاء من الله ما تنفقون من خير وفق لكم وأنتم لا تظلمون الفقراء الذين في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاعل أغنياء من التعفف. تعرفهم بصيماهم لا يسألون الناس الحافى وما تنفقهم من خير فإن الله يعلم الذين ينفقون أموالهم من الليل والنهار السر وعلى نية الذين ينفقون أموالهم من الليل والنهار السر وعلى نية فلن عند رب خوف عليهم الذين ياكلون الربا ما يقوم وان كان يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس ذلك وهم يقرون انما الوهو مثل الربا وحرم الله البيع وحرم الربا فمن جاءوه موعظه من رب فانتهوا وما سلف الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار الناس <تصفيق> إن الذين آمنوا وعنوا الصالحات وقاموا الصناة وآتوا الزكاة لهم أجروا ما عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقير من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبدوا فلكم رؤوس ومالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وَتَضْمُوهُمْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا اكْتَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَأَن يَكْتُبَ مَنْ كَتَبَ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَكَاتُمْ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَصٌّ مِنْ حَسَنَةٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ فَلْلِمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُمْ مَرْعَتَاهِ مِمَّنْ تَرَضَى لَمَنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَعْبَى الشَّهَدَاءِ ذَا مَا دُعُوا لا تسموه أن تقتوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله لعلكم أقصطوا عند الله وأقوم الشهادة هذا إلا ترتابوا إلا أن تكون تجاردا حاضرا تديرنا بينكم. إلا أن تكون ذنارة حاضرة تذيرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتوها وأشهدوا إذا تباعتم ولا يطار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا في بكم اتقوا الله وليعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليهم وإن كنتم على السفر ولم تجدوا كادما فليهانوا ما الله فإن من بعضكم بعضا فليؤدِّل لئكم لأ إن أمانة هو اللي ربه ولا تتم الشهادة وما يرتما فانه آثم قلبه فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم للا ما في السماوات ما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا ويحاسبكم به الله فيغفروا من يشاء ويعذوا من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول منا أنزل إليه من ربي ونؤمنون كنون آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق من أحد من الرسله. وقال وستنعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير أهلك اللي فالله وسعى لها ما كسبت وليها ما ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتوا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو أننا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين.